إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق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 إن العهد كان مسئولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرُقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُوَ الْجِبَالَ طُولًا